بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأمر الماء ما فيه مزدجر حكمة بانغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مُهْتَعِينَ إلَى الدَّاعِيَ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَزْدُجِرٌ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَتَصِرْ فَفَتَحْنَا فالسماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر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 أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر